والالَّمِ وَطَّارق وَمَا أَدَرَكَ مَ الطارقُ جُ الساقِد إِن كلُلُّ نَفْسِ لَمَّ عَلَهَا حافِ فَلْيَغُر إِ سَانُ مِن خُلقَ خُلقَ مِ إِ دَافِق يَخُجُ مِ